ذكر وموعظة ونور الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله والصحبه وجمعين وبعد قال الله عز وجل الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ آيَةٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ الله سبحانه وتعالى اوحى له شگیا قيبا دتک کمیدا ان الذين كو يامن الروميه يا والذين كو يهوداها يا والنصارى كو كريستان كها يا والصابين صابين تكو يسندعو دجار قفرتا قيبود ايها الحب من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا قفرتا قيبود سو من أحد كي امن بالله الله الروميه آمن بالله بألوهيته وربوهيته وأسمائه وصفاته واليوم الآخر مالين تقيامه نقرمعي وعمل صالحا عمل ونأكسنا لن يمعده عمل وافق سنجدك حبيبك إن عليه الصلاة والسلام هذه هي لن يمعده جزه دياب المرين تضوان محي فلهم أجرهم فلهم وحي إليهن أيها لحب أجرهم عند ربهم أجر كود إلهي أكتسه كله جل جلاله إلهي باك الثوابين آيه هذا دا هو دا إيمانيات إلا إيمان ولا خوف عليهم دشوذان عبس ماهان ولا هم يحزنون مناهك ومرقه يماه إذن أيها الحب هذا سعادة الدونيسي هذا الإيمان دونيسي في الدنيا والآخرة وحلق هذا الإيمان بالله واليوم الآخر وعمل كسالحا لقه له إلهي أحكي لأياتك لئن الذين آمنوا والذين هادوا والصابعون والنسارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون إذن أيها الحبة الإيمان بالله وحن لا نهي جل جلاله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إلهي بس عبودنا عبادة دي سكله ديننا إياك نعبد وإياك نستعين أيام كنا جينا جوز سنبت في كوكب صنعنا الله ودعنا نعبد عينا الله ودعا كل جابنا كوكب تاس الدين عجوا الحب ولهذا إلهي جل جلاله إن دينا عند الله الإسلام إلهي جل جلاله أكثى الدين تاس هذا دب ودين تاس إسلام كويان دين, دين, كوي دين كلو إلهي لا وجود وان هي بعدة حبيبك إن عليه السلام إلهه الصدر يمتجرد دين الإسلام كاللغونا السخير النبي عليه الصلاة والسلام ولهذا عدى الله لي عدى مالك لك هذا الدين الدين الإسلام كهين أيها الأحبة لقنا أقبل ما هي خسارينك السقنة إلهي جل جلاله وحي ومن يبتقي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين إلهي جل جلاله هو خساري حينك يا أيها الأحبة إذن عدي وحوي لقواية الإيمان بالله واليوم الآخر هي عمل صالح لجوء وحوي ويا وقفل مي ويا وإله جل جلاله تذك السك الوعد ويا الإيمان بالله أيها الأحبة وحشوق الهي الإيمان بالنبي محمد عليه السلام والسلام الهي وهنا النبي الرمس عليه السلام مرد الله الرمس الجل جلاله إلهي نوحه جل جلاله سوى النبي عند عليه السلام والسلام رمهاي قل يا يوحنا سني رسول الله اليكم جميعا نبي الله حتر هذا أنا ورسولك الله باه او ددكم با وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام والذي نفس محمد بيده لا يسمع بها من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به إلا كان من أصحاب النار نبي عليه الصلاه والسلام سوو كو الله يكجر كو جرت نفتي قالها يا ايمان بويدي احد مدن كمدا يهود ها هادو ام نصراني ها هادو كد نيمرو مي إلا وعبد كل و من اهل النار بنكونيا من اصحاب النار بنكونيا حبيب كان عليه الصلاه والسلام انبياء النبي ديكو ري وحلو دريجري النبي والقوم كيشالو دريشري لكن النبي عليه الصلاة والسلام وحياب الشنء الذي كمدها وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة نبي عليه الصلاة والسلام تدخل نبع الله بل عليه الصلاة والسلام حييد وبعثت إلى كل أحمر وأسود روايتك لوحي ليدهاي ورسلت إلى الخلق كافة خلق ونبع الله يدرع إذن أيها الحب رسالة عليه الصلاة والسلام نبقى أن حد الجادة والرمين حد سوى من أصحاب الناروية الإيمان بالله واليوم الآخر عملك الصالحة واهجابه لو بددا الاساسيات كايها الهمه ادي دعوه النبي عليه الصلاه والسلام ايسان جارنا ايانا وحويا ومعذور وما كنا نعذبين حتى انبعث الرسوله ولهذا وحو النبي عليه الصلاه والسلام حينا الشاقه قف الرساله دي سويساً قيامه ايام امتحان لا قاديتونا حتى امتحانك او كبر موصره نقنيا من اهل الجنه حدو امتحانك او كبر موصي وينه او عاصي نقودو من يا بالله من النار وما قرب إليه من قول عابث. إذا أيها الأحبة. أن كن تدعلو إن أن كن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً أما وحوى وحن مذاهب تلاجده أما وحن القف وقفة على لا قبيل بحكم ترين ولا وحن حكم ترين مارت مصب ولا وحن حكم ترين قرحة إلى هي وكسي ولا وحن حكم ترين مال إلى هي وكسي جل جلال وحين أنفع هي لا حبي اللوليبان يا, يا قرية دنيبه إنسان كو حوى حو يا قرية دنيبه با وكل لبان هي وعمل صالحاً إيمان بالله يوم الآخر إله جل جلاله جل وعلا الله هو الدسن سبحانه وتعالى كى اله يكبد بعد عبسده يا مرقد مال يا دير في جوق والله اعلم على النبي محمد وصحبه اجمعين والفرقان اليه تنصت الاكوان